بين يدي كل درسه وفي الدرس الأخير كنا تكلمنا على فائدة الموصل واليوم فائدة كما يقول العلماء نطعم بها الفائدة ولا تسمى هذه الفائدة تطعماً للفائدة السابقة وما هي الفائدةنا اليوم؟ لماذا يعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف ومعلوم أنه يقولون الحديث المرسل من قسم الضعيف والحديث المنقطع من قسم الضعيف وهذا في كلام طويل العلماء. سال فيه مداد كثير والذي فصل فيه وأكثر من اعتنى بتأليف المراسيل كالعراقي وكالعلاء وكأبي داود وبل كالإمام الشافعي في الرسالة فالإمام الشافعي له كلام جيد في ماذا؟ في على المرسل في كتابه الرسالة هو كتاب قيم ينبغي أن يقرأه الطالب العلم الشيخ الألباني ذكر في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الثاني ذكر حديثا ثم قال يعني طرح سؤالا فلماذا إذن اعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف هو سؤال واضح وحتى جوابه إن شاء الله يكون واضح لماذا لأن المرسل أو المنقطع إذا رأيت حديثا مرسلا أو حديثا منقطعا تحكم أنه من ماذا من قسم الضعيف لأن الساقطة لا يعلم الذي سقط من الإسناد فالإسناد هو المرقاد إلى السطح هو السلم إلى السطح فلا يمكن أن تصعد إلى السطح بدون سلم فالحديث بدون إسناد لا يساوي شيئا كما كانوا يقولون خل خلرو أو كما كانوا يقولون طيور بلا أجنحة فإذا لا بد من السند والسند خاصيصة من خصائص هذه الأمة ولذلك حفظ هذا الدين بالسند ولم يحفظ ولم تحفظ شريعة من سبقنا لأنه لم يكن لهم إسناد تيقول محزن وكذلك الزرقاني لم يثبت أنه حفظ لهم شيء إلا فيما يتعلق بمسألته بعد في الطلاق لكن نحن بإن الله حتى إن الش... المستشرقين يقولون هذا ويقولوا فليفتخر المسلمون بأسانيبهم فلو سألت عن كذا وكذا ترجم لأتوك بها بينما لو سألت على تراجم اليهود والنصارى لما وجدت شيئا فإذن لهذا السبب حفظ الله لنا السنة ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة إن الوحي كما نزل ونصلي به ونقرأه وهو القرآن كذلك هناك وحي آخر نزل وإن كنا لا نصلي به ويقصد به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الحديث القدسي أو الحديث النبوي فإذا هو محفوظ فالله عز وجل عندما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له حافظ حافظا أنا حتى ماذا حتى السنة فلذلك وضع العلماء التاريخ والأسانيد ليفطح الكذابون ليفطح الكذابون فكانوا يقارنون بين السنين بين السنين فلذلك قال العلماء الحديث المرسل والحديث المنقطع ضعيف لماذا؟ أو ضعيفاً لماذا؟ لاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد مشهولاً والاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد ضعيفا، ولذلك يسقطونه ولهم أغراض فلو عرفنا أن الساقط ضعيف لا يمكن أن نأخذ أحاديثه فلذلك يخفون في الغالب الراوض الضعيف أو المجهود ويسوون في بعض الأحيان السند ليقبل منهم فإذا الحديث المرسل أو المنقطع لا يقبله العلماء في الغالب طبعاً لأن هناك من قال المصري يعمل به بشروط كالإمام الشافعي والأحناف والمالكية وغيرهم لكن قالوا لأنه يحتمل أن يكون الساقط ضعيفاً ويحتمل أن يكون الساقط مجهولاً ويعلمون أنه لو عرفنا الساقط لما أخذنا حديثهم لما أخذنا حديثا هل هذا على الإطلاق؟ لا هذا ليس على الإطلاق لأن الحسن البصري مثلا إذا أرسل فلا يقبل مرسله بل قالوا بعض العلماء عبد مرسله الحسن البصري من أضعف المراسل بل قالوا شيرها الريح إن كان شافعي يعني قال فيها كلام شبه الريح هل كل مراصل الحسن البصري شبه الريح الجواب لا إذا كان الحسن البصري أرسل على التابعي هذا يقبل لأنه يرسل عن من؟ عن تابعيه بخلاف ما إذا أرسل عن صحابي فلا يقبل هذه واحدة. نقطة ثانية إذا كان المرسل بكسر السين المرسل الذي يرسل لا يروي إلا عن صحابي نقبل حديثه أم لا نقبله نقبل حديثه لماذا يكون مرسله مقبولا ويكون حجة؟ هاه عرفنا تابعيا يقول قال رسول الله تابع من كبار التابعين يقول قال رسول الله وهذا الصحابي ينظر هذا التابعي ينظر إذا كان لا يرسل إلا عن الصحاب هل يقبل أم لا يقبل يقبل, يقبل. هل يكون حديثه حجة الجواب نعم يكون حديثه حجة لماذا لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم رب العالمين فلا حاجة إلى تزكية أحد بعد ذلك فلا حاجة إلى تزكية أحد بل رضي الله عنهم ورضوا عنه والشأن أن يرضى عنك الله فكيف لو رضوهم عن الله عز وجل فالصحابة كلهم عدول. خلافا للشيعة خلافا للظاهرية ولبعض التابعين لأن ابن حزم كما سبقا قلنا يقول على أن الصحابي المجهول لا يقبل حديثه لا يقبل حديثه لماذا؟ قال لأن لربما المجهول كان منافقا هذا المجهول الذي روى لنا لربما كان منافق وهذا غير صحيح لماذا؟ الحمد لله قال العلماء لم يثبت وكان يقول لنا عبد الله مصدق أتحدا أن يذكر لي أحد إن منافقا رواه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم المنافق لم يرو الأحاديث عن الرسول فإذن فزال زال ماذا أو زالت بشبهته أن يكون المجهول منافق لذلك منافق لا يروي ماذا؟ لا يروي الأحاديث فالصحابة كلهم عدول، فهذا المرسل فقط الذي يرسل عن الصحابة يكون مرسله حجة ومقبولا ولذلك يقولون هناك مرسل يقبل ومرسل لا يقبل فنقول مرسل الصحابة يقبل ومرسل غير الصحابة لا يقبل هذا على الإطلاق يبقى شروط أو شيء من هذا القبيل لا ندخل في هذا وهناك تفصيل كبير من ذكره العلاء في جانع التحصيل في أحكام المراسيل في جانع التحصيل في أحكام المراصل. وذكر بعضه أيضا العراقي في التحثة والبعض الآخر لمن لأبي داود وهكذا نقف هنا في هذه القاعدة ولها أذيال ولكن يكفي أن نعرف السؤال والجواب يقولون لماذا يقبلوا لا يقبل الحديث المرصد المنقاطع الجواب لسببين السبب الأول قد يكون الساقط مشهولا وقد يكون ضعيفا فلا يقبل حديثه لكن إذا ثبت أن المرسل لا يرسل إلا عن صحابي يقبل حديثه ولذلك اعترض العلماء على صاحب البلقونية عندما قال ومرسل منه الصحابي يسقط فقالوا هذا غير صحيح هذا التعريف غير صحيح غير جامع مانع والمناطق يقولون التعارف ينبغي أن تكون جامع مانع وهذا غير جامع مانع إذن كيف لأننا لو علمنا أن الساقط صحابي نزال الإشكال صحابي حجر صحابي لا إبهام فيه حتى ولو أبهل ولذلك ترون كثير ما يذكر المنذر في الترغيب وغيره في الترغيب وغيره يقول حدثنا رجلٌ أو عن رجل قال رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مبهم نكر كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر ولكن صحاب فجاوز القنطر إذا كان الله ذكاء ماذا نقول أنا وأنت على كل ناقف هنا ونتابع إن شاء الله صمت أحاديث البخاري ولكن اسمحوا لي درس الماضي كنا تكلمنا على مسألة المسح على العمامة ومسألة مسح الرأس مسح بعض الرأس وذكرنا التفصيل المعروف بين العلماء وكل العلماء قالوا بالمسحي وجعلوا الباء في قوله تعالى برؤوسكم للإنساق واردوا في خمسة عشر موضوعا كما قال الشوكاني في النيل أو سبعة عشر موضوعا القول بأن هذا الطبعير القول بأن هذا الطبعير وأن الزبواي لا يعرف هذا مسحوب برؤوسكم أي بعض رؤوسكم مسحوب بعض رؤوسكم ولذلك قالوا يحصل المسح بالثلث وبشعر ذكروا إحدى عشر قولا والصحيح لا بد من المسح الكامل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولكن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حالات ثلاث ركزوا معي حالات ثلاث ولا أنسى أن أحد شيوخنا عندما كنا ندرس عنده وصح مسلم قال لم يثبت في السنة إلا حالات ثلاث ما هي من حالات ثلاث مسح الرأس وحده كاملا ومسح الإمامة وحدها فقط وجمع بينهما إذن حالات كم ثلاث حالات ثلاث. ثلاث بقي الكلام على الطاقية الطروش قلنا الصحيح أنه يجوز المسح لا يشترط المسح عليه لا يشترط فيه لبس عن طهرة أو لم يلبس على طهرة أو لم يلبس كذلك المسح على خمار المرأة ولا يشترط أن تتبع الشعر الطويل لا لكن إشكان في مسألة تكرار المسح في مسألة تكرار المسح يعني المعروف ما ورد في الغسل ركزوا معي هذه قاعدة يقولها الفقهاء ما ورد في الغسل في الوضو يفراد ويثنى ويثلث ما ورد في في الغسل يفراد ويثنى ويثلث إفراد وفر فإذا أتى بالفرضي يستحقون وينزل سنة، فإذا أتى بالفرض لكن ما يمسح لماذا قلنا هذا؟ معنى أنهم يقولون ما يغسل يجوز فيه التكرار وهذا المصدر بفتح التاء أفضل إن لا يقال التكرار ضعيف هذا، إنما الصحيح تكرار سمع التكرار ولكنه ضعيف ما يغسل يجوز فيه التكرار وما يمسح لا تكرار فيه هذه القاعدة مسلمة أنا كنت تتبعت اختيارات شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وله كتاب الاختيارات الفقهية على منوال شيخ الإسلام بنتينية رحمه الله تعالى ولو اختيارات في بعض أحيان شاذة ولو اختيارات في بعض الأحيان يعني طبعا هو مأجور إن شاء الله ولكن اختيارات تعرف منها وتنكر لأنهم يقلدون الحنابلة في بعض الأحيان ولا يخرجون عنه قيدة المولى قيدة المولى بل شيخنا العثيمين يتحرم في بعض الأحيان أكثر وغالبا ما يأخذ باختيارات شيخ الإسلام من تيميا طيب في اختياراته الفقهية يعني ما هذا وهذا كتاب مجلد ارجعوا إليه وموجود طبع وهناك كتاب آخر من أروع الكتب جمع ماذا بعنوان الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز هذا في مجلدين هذا جمع الدكتور سعد بن عبد الله البريك بدأ لو توسع أكثر وتتبع كتبهم ليستفيد طلبة العلم ولما العلماء فيذكر في مسائل يبدأ بالمسائل العقبية فيبدأ مثلاً يأتي بمسألة إن الله خلق آدم على صورته واش آدم خلقه الله على الصورة الرحمن وماذا قال الشيخ إسلاء الشيخ المنباز يقول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن وكذلك العثيمين ويأتي بكلام الألباني ويقول هذا لا يصح ويرض بقوة ثم يأتي إلى مسألة أخرى أول ما خلق الله ويأتي بأقوال ابن باز وأقوال العثيمين وأقوال الألبان وعمل مشكور جيد جاء إلى مسألة الوضو وذكر في مسألة المسح وذكر هل يشرع وتكرار مسح الرأس الوضو مثلا يمسح هكذا ويرد ويمسح أو يمسح مرتين أو ثلاث ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا يستحب تكرار المسح هكذا يقول لا يستحب تكرار المسح وذكر هذا في مواضع من كتبه مثلا عنده كتاب الدروس المهمة رسالة قيمة هذه فيها مسائل لا بأس بها وعنده ايضا في مجموع الفتاوى توصل الى انه لا يستحب تكرار المسح مسح ماذا مسح مطلقا حتى المسح الخفين اما على الخفين ورد الدليل على انه مسح واحد مرة واحد فاذي ابن باز ما يرى يرى انه لا يستحب الشيخ والشيخ ابن عثيم عثيمين ايضا يقول الرأس يمسح مرة واحدة ويكره تكرار مسحه. أنا أذكر لكم يعني رؤوس أقلام وعندهم كلام طويل لأنه ذكر فيه صفحتين. من أنه يقول الرأس يمسح مرة واحدة ويكره تكرار مسحه تكرار مسحه. بل مرة قال الواجب مسح الرأسي مرة واحدة بل لا يزيد عليها بل لا يزيد عليها ويقول هذا في فتح الجلال طبعا والإكرام شرح سبول السلام هذا يذكر هذا هناك ويذكر هذا أيضاً في فتاوى ورصائي فتاوى ورسائل وهذا الآن كتاب كبير وقد قرأته داخل السجن ولكن كان في ثمانية أجزاء والآن زادوا فيه كما زادوا في مجموع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مرة يقول الرأس يكره تكرار مسحه الرأس يكره تكرار مسحه إذن هؤلاء غالبا كلهم علماء كلهم استفاد منهم الناس وكلهم يجتهدون وكلهم نشر الدين. شيخنا الشيخ بن باز عندما تقرأ كيف كان ينشر الدين وكيف, وكيف وكيف وكيف على كل لو لا أن الله رمى بهم إلى الصدر لو لا أن الله رمى بهم إلى الصدر هذا هذا الذي نقول صلى الله يرحمهم ويرحمهم وأن تكون حسناتهم إن شاء الله أقوى من كل شيء والشيخ بن باز لهم مجهود جبار قوي يأتي واحد الآن سواء كان من الدواعش أو غيره ويقول ابن باز ولا يحسن الكتاب واحد يقول لي ابن باز وللأسف والله كتب يعني سطرا كله لحم كله أخطاء بما يدل على أنه يجمع يقول يسأل الله أن يحشرك مع المرتضى بن باز فقلت آمين قلت آمين أن أحشر مع الشيخ بن باز فلذلك هؤلاء السفلة حثالة البشر هؤلاء ينصر الله بهم بإسلام عندما يأتون إلى الرموز ويأتون إلى العلماء ويأتون أسقطوا العلماء كلهم علماء كبار علماء جهاد علماء المنهج ما تركوا أحد إلا وقصبوه هذا أبو محمد المقدسي الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره ردوه أيضا للسجن ثم هذا الشيخ أبو قتادة هؤلاء نفع الله بهم من ومع ذلك تعانوهم والشيخ العثيني والشيخ بن باز والشيخ يعني إذا اختلف تعلم كيف تختلف إم كان لك أن تختلف إم كان لك أن تختلف تعلم الكتاب أولا يا ولدي فهذا مقصود وإلا بالله عليكم قلوا لي أين العلماء علماء فلهذا أقول الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني شهادة لله إذا كانت مسألة فقهية ولم يكن فيها نص فنأخذ من الشيخ العثيمين باز وإذا كانت مسألة حديثية فنأخذ من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأن الألباني خدم الحديث حتى سرى في جسمه وبنيه فلذلك الشيخ الألباني ذكرنا قول العثينين رحمه الله وقول ابن باز رحمه الله ماذا قال قالوا على انه يكره تكرار مسح الرأس الواجب مسح الرأس مرة واحدة كل علماء قالوها واضح بقي لنا الشيخ العلباني رحمه الله يقول تكرار مسح الرأسي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار مسح الرأسي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول هل نأخذ بكلام شيخنا ابن باز أم شيخنا العثيمين أم بكلام الشيخ الألباني الجواب نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ونحن نعلم قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فاخذوه لا تقدم بين يدي الله ورسوله لا تقدم شخصا ولا رصا هل معنى هذا قد يقول قائل هل معنى هذا إن الشيخ بن باز والشيخ العثينين ما عرفوا أن هناك حديثا صحيح نقول لربما عرف الحديث ولكن ما صح لغيرهما يقدم ومن حفظ حج على من لم يحفظ فالشيخ الأوضاني ذكر عند قول شيخنا سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة هذا في فقه السنة ولم يصح أكثر مسح الرأس أكثر من مرة سيد سابق رحمه الله تعالى عندي معه وقص صلاب أسانة الكرة السيد سابقنا كان يطيل النقاش مع الناس ولكن لما علم أنني من المغرب وأنني درست على الغماريين وما كان يعلم أنني أخالفه في المعتقد فقال لي أنت أخي في الشيخ أنت أخي في الشيخ قال لي أنني أنا أخذت عن الشيخ عبد الله الغمار فأنت أخي في الشيخ فتكلم معي أكثر من ثلاث ساعات وكنت أسأله ويجيب وحتى مررنا على مسألة تمام منه لثقة السنة فقال الشيخ الألباني بعث له رسالة يشكره على كتابة هذا الكتاب فقه السنة ويقول على أنه لم يسبق إلى هذا الجمع وإلى هذا الترطيب وإلى هذا التنسيق والشيخ الألباني يطرب بهذا ويقول وافي في دروسه ويقوله أيضا حتى لكتبه قال هل تأذن أن أقوم بتخرج أحاديثه قال فأذنت له وبهذه العبادة أذنت له قال لكنه احتسب على اجتهادات فقهية وما للألباني والفقه وما للألباني والفقه والله بهذه العبادة قلت كيف قال هو قال سيخرج الأحاديث وأعطيته ماذا؟ أعطيته الكتاب أو الإذن ليخرج أحاديث فقه السنة قال لكنه كان يتدخل في المسائل الفقهية والشيخ الألباني أعطاه الكتاب بعد أن خرجه ولكنه سيد سابق لم يرد له الكتاب لم يرد له الكتاب وبعد ذلك انتظر مدة وإذا أخرج كتاب تماما منا. هذا اللي على التعليق في التعليق على كتاب فقه السنة والآن يطبع في أربع مجلدات مع التعليقات التي كتبها الشيخ الألباني ولد سيد سابق رحمه الله تعالى ولده لازل على قيد حياته ولكن أبوه مات رحمه الله فخرج الآن المجلد الرابع وفيه تعليقات جيدة فيه تعليقات جيدة فلذلك نحن نقول هذا ونحترم مشاريخنا ونقدر جهوداتهم ومجهوداتهم الجبارة التي قاموا بها وكانوا يجتهدون لنصر ونشر الدين وكل على الثغرة وكل ينفق بما عنده والعلم مفرق في الأمة هذه نعمة العلم مفرق في الأمة هذه قاعدة يفهموها العلم مفرط في الأمة ما يجهل هذا يعلمه هذا وما يعلم هذا يجهله هذا هذه ميزة هذا العلم حتى لا يكون هناك دكتاطورية في العلم لا احنا فقط أنا ومن بعد الطوفان أنا ومن لغى فلا جمعة لك أنا إذن ولذلك الميزة حتى التخصصات فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلمكم بالحلال والحرام معادل جرم، أقرأكم عبد الله بن عبد الله بن أم سعد، أفرضكم وعكرا، فمعنى هذا أن العلم مفرق في الأمة، مفرق في الأمة، وما جهيلته يعلمه غيرك، هذه ميزة هذا الدين، فلذلك حفظ الله عز الدين، هناك أفضل وإن كان فيه مقال في سنن الدليل أن أباحه ذكر حديثا يعظ به السلطان فعلماء السلاطين يبحثون على المغرلات حول المسوّغات حتى ولو كانت التوراة والإنجيل ليسوّغوا لسلاطينه فقال له لم أسمع هذا الحديث سبحان الله قال نعم قال أكل الحديث النبي سمعت قال نعم قال هب أنك سمعت نصفها قال نعم قال فاجعل هذا النصف مع النصف الذي لم تسمعه فأسكت فأزكت فإذا المعنى هذا أن العلماء سبحان الله يقول شيخ إسلام نتيمية لولا هذا النقاش ما علمنا كثير من المسائل فالنقاش يستخرج العلم ولكن بأذى يستخرج العلم فلذلك عمل الدكتور سعد جمع ما قاله الشيخ بن باز وما قاله الشيخ العثيمين وما قاله الشيخ الألباني ثم يذكر لك وقدم له الكتاب قدم له جماعة من العلماء أفاده وقدم له أيضا الشيخ سلمان وغيرهم ثم أقول لك هذا كلام الشيخ الألباني وهذا كلام الشيخ بن باز وهذا كلام الشيخ العسايمي هو لا يحتسب على كلامه ولا يرجح فإذا الشيخ بن باز الشيخ العثيمين ماذا قالوا يكره تكرار مسح الرأس بل قالوا المسح لا لا يكرر سواء كان مسح الرأس او مسح عن الخفين الشيخ العالباني ماذا قال قال صح التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى ليعلق على كتاب فقه السنة ذكر هذا لعندما قال الشيخنا سيد سابق ولم يصح ولم يصح مسح الرأس أكثر من مر قال له بلى صح بلى صح ثم ذكر له أنه صح من حديث عثمان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله مسح الرأس ثلاثا مسح الرأس ثلاث. وأنا أذكر أول إيمان وفقيل كنا ندرس عنده الشيخ السلام رحمه الله تعالى أول ما علمنا الوضوء علمنا المسح الرأس ثلاثاً ثلاثاً فإذا وهذا حامل لكتاب الله ولا يعلم شيئا عن الحديث ولا عن فقل فعلمنا مسح الرأس ثلاثاً ويقول الشيخ الألباني هذا الحديث أخرجه أبو داود بسندين حسنين ثم ذكر له سندا ثالثا قال أيضا حسن ولذلك أورده في صحيح سنن أبي داود في صحيح سنن أبي داود أنه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأس ثلاثا ونقل الحافظ بن حجر وقال في الفتح وقد روى أبو داود من وجعيني صحح أحدهم ابن خزيما وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس تثليث مسح الرأس تنبؤوا لهذا فإذا قيل لكم لا يصح فنقول هذا صح يعني بأسانيب ثلاثة حسنة وبإسناد صحح ابن خزيمة فهذه زيادة ومعلومة مما قرأنا في كتب المصطلح زيادة الثقة زيادة الثقة كيف هي مقبولة زيادة الثقة مقبولة وقد ذكر أيضا الشيخ والحافظ والمحجر في التلخيص تلخيص الحبيب وكذلك ابن الجوزي في كشف المشكل ذهب إلى تصحيح التكرار إلى تصحيح التكرار فلذلك لا تعترض على من مسح أكثر على من مسح أكثر طيب الشيخ الألباني قال وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث رواية المسح مسح الرأس مرة واحدة وإن كثرت هل تعارض التثليث لا تعارض التثليث إذن فالكلام في أن ينسن وإذا كان سنة من شأنها من شأنها أن تفعل مرة وأن تترك مرة أخرى الكتاب في جزئين حاولوا ابحثوا عن الكتاب وهذا للتنبيه فقط لأن مسألة المسح فيها كلام طويل بين العلماء فحبت الأنبياء أن المسح ها أن المسح ثلاثا ومرتين يصح ولا سيما ثلاثا وقد صح فيه الحديث ذكر له الشيخ أنباني سندين وقال هما حسن ثم قال وقف على السند الثالث والحافظ ابن حجر قال وقف على يعني هناك إسناد صحيح صححه ابن خزيمة وغيره وقال هذا أيضا حتى في التلخيص وكذلك يعني قال بالتكرار في التلخيص وكذلك ابن الجوزي في المشكلة نعم تابي بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل الرجلين إلى الكعبين حدثنا موسى قال لا كنا وقفنا على ماذا باب استعمال أفضل فضل وضوء الناس أو فضل وضوء الناس نعم كنا وقفنا هنا ها كنا وقفنا هنا باب استعمال فضل وضوء الناس و وضوء فضل وضوء الناس لأن سبق أن قلنا على أن الوضوء والطهور الصحر، الوضوء، الطهور، الصحر. العلماء تكلموا في هذه الكلمة على أوجه الإمام النووي والشوكاني قالوا الوضوء هو ما بالفتح، فتح الوضوء المراد به الإناء، آه؟ ما يتوضع ما يتوضع بالإناء فتح الوضوء هذا هو. والمراد بفضل الوضوء هذا سيأتيكم إن شاء الله الحديث العلماء قالوا فضل الوضوء على قسمين ركزوا معي جيد فضل الوضوء على قسمين اثنين إما ما يبقى في الإناء وما يفضل بعد الوضوء توضأت في الإناء وبقي الماء هذا الماء الذي يبقى جاء آخر هل يتوضع به هذا الماء ماذا يسمى ماء فضل ماء فضل ها هذه صورة الصورة الثانية من فصل من أعضاء المتوضع تصور ويتوضع والماء يقطر من ماذا من يده ويقع في الإناء هذا الإناء الذي وقع فيه الماء وربما الذي وقع فيه تستطيع أن تتوضع به هل يجوز وضع به؟ هنا الكلام هذا سترون إن شاء الله ماذا قال فيه الأحناف وماذا قال فيه المالكية وماذا قال فيه ماذا؟ أما المالكية فقالوا ما فضل من الماء يكره استعماله مع وجود غيره تذكروا هذا. الماء الذي فضل إما أن ما بقي في الإناء وفي الظرف وفيه دلو ما بقي فيه توضعت وبقي قليل من الماء هذا يقوله فضل أو منفصل من أعضاء المتوضّد، منفصل من أعضاء المتوضّد، أو ما بقي الإمام مالك يقول يكره هو ماذا يقول فيه؟ طاهر غير مطهر، ولكن يقول يكره التوضّد به متى؟ مع وجود غيره، مع وجود غيره. وأبو حنيفة له ثلاثة أقوال في الماء الذي فضل وأشنع الأقوال أنه نجس أشنع الأقوال أنه نجس يعني أنت توضعت وشط لك شيء ذي المفاة في الإناء ماذا قال؟ قال هذا نجس إذن نحن ماذا قلنا على كلام طائر غير طهور عفوا طاهر لا لا غير طهور طاهر غير طهور والتعبير بيانا كما يعبر عنه المالكية طائر غير طهور وإذا كان طاهر غير طهور هل يجوز التوضع به والاغتسار به قالوا يكره مع وجود غيره وإذا لم يوجد غيره فلا بأس بل ما لكي معروف على لديكم أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يكره استعماله مع وجود غيره واضح؟ فللأنسف جعلوا الماء الطاهر كيف كالماء الذي شرب فيه الكلب كالماء الذي شرب فيه الكلب والصحيح أن الماء الذي فضلا أو انفصل من أعضاء المطاضر أنا أسألكم الماء الذي فضلا سترون إن شاء الله أن أن النبي عليه الصلاة والسلام كريه أن يطغى الإنسان بما فضلا من الماء ماذا نقول لهذا؟ نهى هذا نهي تنزيه هذا نهي تنزيه معنى أنه يجوز ترك الأولى كما يسمونه، ها، حديث آخر، حديث واحد. نقطة أخرى الصحيح، هناك من قال إذا فضل في الإنا أو في الظرف فيكره، أما إذا انفصل من الأعضاء مثل الطلبة والمكينزل، كينزل مثلا كينفصل من أعضاء ذلك، قالوا هذا لا يجوز، ليه؟ لماذا؟ حتى مع وجود غيره الصحيح الجواز لماذا؟ هل المسلم طاهر؟ طيب الماء طاهر فإذا غايته أن نقول كما قال الشوكاني وكما قال صديق حسن خان إذ غايته التقاء بطاهر. طاهر بطاهر هل التقاء طاهر بطاهر؟ ما الذي يمنع أن في الماء المنفصل عن أعضاء المتوضل وإلا أقل شيء، فلنقول كما قال بعض علماء المالكيان استفتي نفسك هل تستطيع أن تشربهما؟ فإذا استطعت فتوضأ فيهما على أن هذا مجرد كلام شريعة المسنوعة باليدي وإلا يستطيع أن يتوضأ عفوا أن يشرب ماء البحر ما أنه الوضوء المصلي فإذا الصحيح ماذا نقول؟ أن ما فضل من الماء وهو ماذا يسمى عند الفقهاء؟ ماذا يسمى هذا؟ يسمى الماء المستعمل <تصفيق> لأن الماء من يكون طاهر مطهر يعني يسمى عند العلماء والفقهاء الماء المطلق واش هو الماء المطلق؟ هو الذي لا زال على أصل خلقته هكذا يقول ما زال على أصل خلقته لم يضف إليه شيء ماء المطر نزل لازل على أصل القتي ما وضعنا فيه شيئا مائعا كماء الورد وغير ذلك ماء لا لازل على أصل خلقته ماء البحر لازل على أصل خلقته هناك نصوص كثيرة لا أريد أن نبحث ماء الأبيار هذه كلها مياه لا زالت على أصل خلقها. القسم الثاني ما خالطه نجس هذا يهرق إلا أنه يحتاج أصحاب البساتين. القسم الثالث ما خلطه طاهر ولم يغير أحد أوصافه هذا عند المالكية يستعمل للعذاب دون العبادة. وعند الجمهور أنه يستعمل حتى للعبادة إذا لم يغير أحد أوصافه القسم الآخر الماء المستعمل هذا سيأتي إن شاء الله في الفقه التفصل في هذه المسائل وشيخ الإسلام بن تيميار وكذلك تبعه تلميل بن قيم وتبعهما أيضا حتى شيخنا بن باز في اختياراته ان الماء ينقسم الى قسمين فقط الماء ينقسم الى قسمين طاهر نجس نقطة نهاية طاهر نجس واضح طاهر نجس لا ضيب اما المستعمل داخل الطاهر الطاهر سبق سبقا قلنا على ان الماء طاهر التقى مع الطاهر هل يؤثر؟ لا يؤثر مر على تراب تراب طاهر طيب هل نقول لا نتوضى بي؟ لا فغايته التقاء طاهر بطاهر التقاء طاهر بطاهر المشكلة الذي شذ في هذه المسألة هم من؟ هم الأحناف والذي أصاب المفصل في مسألة الوضوء والمياه المالكية احتقال الغزالي وغيره ليت المذهب الشافعي على في المياه كمذهب مالك ليت المذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك ولذلك كانتوا تعلمون أنهم يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي رواية الطهارة نصف الإيمان فقاموا من حقق طهارة فقد حصل نص نص الإيمان لأن لماذا لأنه إذا لم يحقق طهارة كيف يصلي كيف يعبد الله نصف طهارة فلذلك أنا أعطيكم هذه فائدة قرأتها لابن القيم ولا أستحذر الآن وقرأتها وأنا صغير يعني لا أستحذر أين قرأتها ومن تذكرها فليكتب لنا على الغرفة اخوة الحاضرين معنا يعني مثل على النصف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حفظ لي ما بين لحيين وما بين فخذين في أسانيب كثيرة أضمن له الجنة طبعا ما بين فخذين ما بين فخذين طبعا العورة وما بين لحيي طبعا العينان واللسان حتى الانف حتى الاذنان واضح اذا كأن الانسان نصفان بكتوا معي جين كأن الانسان نصفان من نصف اعلى ونصف ادل العروي والسفل فاذا تقيت الله في النصف الاعلى بقي لك بكاش نصف الأدنى، فلذلك ورد في الحديث أنه من تزوج فقد حصل إيش؟ نصف ذي نصف ذي نصف ذي نصف ذي إيش هو نصف ذي؟ ولا الأعراب؟ الأبناء، فللتقي الله شنو من باقي هو الأعلى. هو الأعلى، هو الأعلى. كذلك في الصلاة عندما قال وأنا لا أذكر أن أنا قرأت هذا وعجبني هذا هذا الجمع. يعني أنا نسيت أنا قرأت هذا لا, لا لا أستمعي فإذا كذلك عندما قال النبي يصبح الطهور شطر الإيمان وفي رواية الطهارة نصف الإيمان ماذا قال؟ قالوا معناه أن التوحيد والعبادة وإذا لم تتقي العبادة فإذا أين نصف الإيمان؟ فقد ضيعت نصف الإيمان فقد ضيعت نصف الإيمان واضح؟ طيب قلنا الأحناف أبو حنيفة عنده ثلاثة دية الأقوال في الماء المستعمل ثلاثة دية الأقوال القول الأول ما هو؟ القول الأول يقول طاهر طاهر فيقول إذا كان ويقيد إذا كان مستعمله طاهرا فهو طاهر والطهور ركزوا معي جيد هذا مدر الأحناف إذا كان مستعمله الذي يتوضأ به طاهرا كيف يكون ما؟ واحد يتوضأ هو ما شاء الله كي يشتغل في الماء المجاري أو شيء هذا القبيل فيقول لا إذا كان الذي يستعمل الماء يتوضع به كيف هو؟ إذا كان طاهراً فكيف يقول الماء الذي فضل؟ طاهر, وط... و... طاهر وطهر طاهر وطهر إيش معنا طاهر وطهر؟ يعني طاهر في حد ذاته ومطاهر لغيره قال إذا كان الذي يستعمله القول ثاني إذا كان الذي يستعمله الذي يستعمله إذا كان محدثا فهو طاهر غير طهر طاهر غير طهر هذا القول من القول الثاني القول الثاني القول الثالث وهذا القول يعني في استعمال المقال بأن حبذال احتقى أحدهم أرجو أن لا يكون قد صحح عن أبي حنيف أرجو أن لا يكون قد صح عن أبي حنيف. ماذا قال؟ قال الماء المستعمل نجس. الماء المستعمل نجس. طيب نعود التقسيم الثلاثي للإحنا. شنو هو القسم الأول؟ ها؟ إذا كان, إذا كان مستعمله طائراً فكيف هو طاير وطهور وإذا كان مستعمله محدثاً طاير غير طاهر. وإذا كان ثم القول الثالث شنه هو الماء المستعمل نجس الماء المستعمل نجس, الماء المستعمل نجس. على كلين كل انا ذكرت هذا والكلام على اقسام المياه في تفصيل وعندي منظومة في اقسام المياه طويلة ولا نريد ان ندخلها لربما نخرج على الموضوع ولا نبعيد النجاة والمرشد المعيد قال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح أو طائر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه كالغالب فمغرط كمطلق كالذائب كذ... نعم كمغرط فمطلق كالذائب نعم تابع وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه نعم هذا جرير أمر أن يتوضأ بماذا؟ بفضل سواكه معنا بفضل سواكه قالوا بأن عندهم إناء يضع فيه إيش؟ السواك ما يستاك يضعوه في الإناء وما فضل من الماء يعني يتوضأ به هذا يجوز لما يجوز جائز لماذا؟ لأنها معلوم أنهم يقولون ماذا يقولون؟ يقولون عبارة يقولون سؤر المؤمن طاهر وهي في حق صحيح هذا صحيح سؤر المؤمن طاهر إن كان هما يقولون قال رسول الله وما أكثر الأحاديث التي تجري على الألسنو هي لأس السلام الصحة والمعنى صحيح يقولوا الوضوء الوضوء نور عالم هذا لا يصح ويقول أيضا آآ سؤل المؤمن طاهر سؤل المؤمن طاهر هذا أيضا غير صحيح هذا أيضا غير صحيح واضح؟ طيب فإذا ماذا كان جريب يعني كان يأمر إيش أهله؟, أهله هذه مسألة لابد من التنبيع عليها. هناك أشياء كثير من الناس لا يفهمونها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم على السطح لماذا؟ إذا لم يكن له إيش؟ إذا لم يكن هناك مانع حاجز فنهى ونهى النبي صاصم أن يقرن الإنسان في الأكل أن يقرن أنت تأكل مع واحد طمر وإذا أنت تأخذ اثنين لا يجوز لا يجوز إلا بالإذن إلا بالإذن إلا إذا استأذنت تأكل معه العنب وإذا تأخذ ثلاثة أربعة يشهد لا يجوز إلا بإذن تأكل الزيتون وتأخذ ثلاثة وأربع لا يجوز إلا بإذن حتى ولو كان الطعام كثيرا كما نهى صلى الله عليه وسلم أن نأخذ الطمرة ونأكل اللحمة سواء كان لحم أو الطمر أو الزيتون أو العنب ونضع العنب في العيناء لا يجوز ناكل الموز ونرى لا يجوز وهذا الإخوة للأسف تجد تجدهم يفعلون هذا هذا لكوننا لا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فالسر عندنا هو أن اللحية والقمص نقطة نهاية والمسوك فلهذا ينبغي أن يأخذ الإنسان الدين بشموله وشموليته فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مسألة السواك تعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عندما دخل علي عبد الرحمن وكان في يدي مسواك ونظر إليه وأخذه عطته عائشة يعني لم يقل أغصي لي. كذلك جليل ماذا كان ياخذ بسواكه ويضعه في الإناء ويأمر آله أن أن أن به. أنا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لحديث كثير من الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام في الطعام الطعام يعني استخرجه من الفم ويطعمه أهله. وش اهله اخاه لا زوجته ابناءه حتى ابنائه الكبار يرفضون يرفضون بل هل تعلمون ان زوجتك وابنائك يلحسون اصابعك عند الطعام هذه سنة واهلك المراد بذلك امك ممكن تفعلها ها لكن هل هل معنى أنا تعطي على الأصابع لأصدقائك كما يفعل الصوفية؟ ها طيب فلذلك جرير ماذا فعل؟ أعطى إيش؟ تابع؟ ما الأشياء اللي ممكن هذا الأثر من الترجمة؟ ها استعمال استعمال لأنه استعملوا الإناء يعني مثلاً أخذ المسواك واستعمل هذا الماء والماء الذي فضل مستعمل ولا ماشي مستعمل مستعمل لأنها وضعها فيه المسواك وغسله فيه الحديث نعم الحديث في الدلالة على فضل وضوء فقط وليس السواك أه لكن استعمال فضل وضوء الناس استعمال فضل وضوء الناس ونعم يعني مشي بالضروري خاص إذا استعمل الماء لشيء وفضل يعني استعمله الوضوء مثل المسوك لأن المسوك كما سيأتي إن شاء الله نستعمل ما ما هي مواضع الاستعمال السواك عنده أنواع عند الوضوء وعند الصلاة وعند الدخول إلى البيت لأنه أنتم تعلمون النبي عليه الصلاة قول لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء في رواية عند كل صلاة السرطان سرطان ثالث عايش الماء سئلت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يبدأ فقال يبدأ بمسوقي يبدأ بمسوقي شوف سبحان الله يعني أنت تحب من زوجتك أن تكون رائحة طيبة فكيف أنت تدخل ونر بناورسيا من مدخن كأنه أكل الخفين إذا كيف يدخل عن يعني ما تحبه لنفسك أيضاً بل أن تحبه لزوجتك نعم الله نعم باس كما يحكى أن واحد جاء من مسافة شار ليسأله على مسائل ثقية وجدوا واقفا أمام المرأة يسرح لحياته أو فقال له أأنت حبر الأمة قال نعم قال والله لن أخرج من من هنا حتى تأتي بالمخرج من الكتاب أنا آتي مسافة شار لأسألك مسائل وأجدك واقفا كالمرأة أمام المرأة المرأة فقال له يا أخي أنا أحب من زوجتي أنت تسين لي فهي كذلك تحب ذلك والبناع الزوج يقول ولهن مثل الذي عليه إن بالمعروف ولهن أنت لا تحب أن تشم رايحة العرق من زوجتك ولكن أنت لا تباني ربما تقتلها ولهذا العلماء لما تكلموا على الحقوق قالوا حق خاص بالمرأة حق خاص بالرجل حقوق مشتركة حقوق مشتركة حتى أن العلماء حرموا الاعتزال بدون ماذا؟ بدون الاتفاق تصور أنت تضاجع زوجتك وتقذف خارج ماذا؟ خارج رحمية هذا لا يجوز إلا بالاتفاق معها لأن هي أيضا ماذا تستفيد من هذا؟ فإذا فعلتها أنت آنفي وكان مرة كما ذكر الشراح العصمية. قاضياً كان هناك قاضٌ وكان إجباراً كان يعزل دون إذن زوجتي وكان عندما يضاجعها يذهب ويغتسل ويذهب إلى شغله وهي تجلس تبكي تتألم كيف يعزل؟ فشاء الله أن يعزل. عزلوا السلطان من القضاء فجلس في البيت يبكي فكانت تقول له ذق ألم العزل ذق ألم العزل هنا جناس يعني هي تقصد شيء وهو على شيء آخر فكانت تقول له ذق ألم العزل أنا ذقت الألم العزل وذق وأنت الألم نعم تابع ها؟ نعم تابع حدثنا آدم قال آدم من هو آدم ابن أبي هذا تقدم لكم عدة مرات وأما شعبة من الحجاج نعم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم الحكم العتيبة حتى سبق لكم في كتاب العلمي عدة مرات قال سمعت أبا جحيفة يقول سمعت أبا جحيفة لا ركزوا معي جيدا من لطائف الاسناد كالعادة أنه ذكر ماذا؟ التحديث بصيغة ماذا؟ بأي صيغة ذكر أولو؟ بصيغة الجن وذكر السنع ذكر السنع ثم نوع في ماذا؟ في السيار نوع في السيار ثم أيضا رواته ما بين عسقلاني وكوفي وماذا آخر؟ وواسطي هذا الحديث لماذا قل لي ماذا ما ما هو فائده هذا الحديث من يقول فائده هذا الحديث ها السند ها السند في السند لا تنوع في السند لا ولا معروف قلنا ماشي تنوع في السند تنوع في في الرواط وتنوع في السياق لا لكن هذا فيه فائدة أخرى ها فإذا هذا من رباعيات البخاري هذا من رباعيات البخاري قد جمعها بعضهم وهذا منها والحكم هذا ابن عتيبة قيل إنه لم يروي عن أحد من الصحابة إلا عن أبي جحيف وقيل روى عن أبي جحيف وروى عن أبي أوفا ه <تصفيق> عن أبي أوف نعم وهذا سعيتي إن شاء الله إنه لم يروي إلا عن هذا ها طيب تابي تابي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة ونا العلماء اختلفوا قلا الخروج يعني فسروا بتفسيرين من اين خرج خرج بالهاجره طبعا في واضحة النهار لكن من اين خرج خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فسروا بتفسيرين من يذكر لي منكم التفسير الاول التفسير الاول فيقول خرج علينا رسول الله صاص بالهاجره شنو الهاجره هذيك الهاجره هو وسط النهار عند شدة الحر اجى رغبه ابو بكر لا إله الا الله كما قالوا في مرتدى الخبر ها من أين كان خروجه قيل إنه كان من قبة الحمراء كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وقيل الأبطح الابطح على خلاف يعني هل تضمن تفتح بمكة نعم تابع فأتي بوضوء هذا يعني على القول بأنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قبة الحمراء ماذا نقول في مسألة جواز لباس ثياب الثور الأحمر ماذا نقول فيها هل تمنع منع مطلقا أم فيها تفسير ذكر في علماء سبعة أقوى مسألة اللباس الأحمر سبعة أقول هناك من قال بالجواز مطلقا واستدل بهذه القصة رواية أبي جحيفة واستدل أيضا بأنه قال رأيته حديث البراء رأيته في حلة حمراء رأيته في حلة حمراء وخرج أيضا حديث أبي جحيفة وخرج في حلة حمراء خرج في حلة حمراء. إذا استدلوا بهذا. وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب، وجاء عن طلحة، وجاء عن البراء. هكذا بتحفيظ الراء، لا كما يقول بعض البراء. لا خطأ. البراء بتخفيف الراء. براء بن عادل. ها. وجاء عن غير واحد بأنه لبس حلة حمراء. هذا أخذ به بعض علماء وقالوا الجواز مطلقا القول الثاني المنع مطلقا قال رأى على علي حديث صحيح مسلم حديث عبد الله بن عم فخرجوا مسلم رأى على علي ثوبا في رواية رأى على علي النبي رأى علي عبدالله بن رأى على علي ثوبا العفو التابع رأى عاديا، وكيف رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رواية عبدالنعم قال رأى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثوبا معصفرا وفي رواية رأى علي ثوبين معصفرين ماذا هما المعصفرين لكي عملت لا كيد يدخلوا بحل كيد الآن مجد آلة في حال مثل مثل نوع من, من تصفير يصبح الثوب أبيض ويصبح أصفر موجودة حتى هنا في عندنا ها آلة تدخل الثوب ثوب أبيض ويخرج أصفر ولكن الثوب الذي يتكلم عليه عبد الله بن بن يعني كان هذا لباس كان يعني ما شاء الله لباس يعني غالي الثمن وهذا لما رأى عليه النبي صاصم ثوبين معصفرين فقال لو إن هذا لباس الكفار هذا هو الشهيد إن هذا لباس الكفار فلا تلبسعنا إن هذا أو إن هذه من لباس الكفار إن هذه لعلى اللغة العديد هكذا إن هذه من لباس الكفار من لباس الكفار والرواية في صحيح مسلم يقول عبد الله بن عبد رأى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسوها إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسوها إذن من هنا قال العلماء أنه المنع مطلق وأكذلك استدلوا بقصتي في رواية أنه قال له يا رسول الله أغسلهما لأن إذا أغسلهما ربما يزل يزل تعصر أغسلهما قال بل احرقهما بل أحرقهما فلا يمكن أن يأمره إيش؟ قالوا لا يمكن أن يأمره بإضاعة المال. وكذلك أنا يا رسول الله. سنسمع عن المفدم. عن المفدم. شنو هو المفدم؟ المفدم بالفأة. المفدم هو المشبع بمذا بالعصفر. هاه؟ المشبع بمذا؟ بالعصفر. يعني غالب ما يكون. في نوع من أصفر يصبح أصفر أو من هذا القبيل فناء عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى على رجل ثوباً وعصفراً جذبه يقال جذبه هو جذبه جذبه وقال دعوا هذا للنساء دعوا هذا للنساء الله خرجه والتبران على ما فيه على ما ويروى أيضا ولكن من مراصل الحسن البصري قال الحمرات من زينة الشيطان الحمرات انظر من زينة الحمرات من زينة الشيطان الحمرات من زينة الشيطان ثم قال والشيطان يحب الحمراء والشيطان يحب الحمراء واضح؟ طيب فلهذا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل مرة عبد الله بن عمر مرة على رجل وعليه ثوبان أحمران مرة على رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه الرجل سلم على عمر أو على عبد الله بن عمرو السلام عليكم فلم يرد عليه السلام بل في رواية أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام فلم يرد عليه السلام واضح؟ إذن وهناك من قال يكره فقط وهناك من قال يكره لبس الأحمر مطلقا يكره لبس الأحمر مطلقا وهناك من قال يكره المشبع بالحمر يعني اللي يكون فيها الأحمر أكثر ويجوز لبس ما كان قد صبغ ثم نسيج ثم غزله ثم نسيج قالوا هذا يجوز وهناك من قال اختصاص أنه بما يصبغ بالمعصفر قالوا بتتبع الآخر وهناك من قال يمنع الثوب المسبغ كله على كل الكلام فيه أقوال كثيرة فلذلك أحببنا أن ننبي على هذا تابع نعم الراجح لا يكون احمر واضح هذا لا يجوز مشبع بالحمره هذا هو الصح اذا كان مشبع بالحمره يعني احمر ما شاء الله لا نعم ذكر الشيخ على ان نجعل هذا هذا اللي يعني نعم وناتى القول على ان الاحمر يجعله لمناسبه فقط تابع تابع خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة نعم الهاجرة و... قلنا إيش صحيح وسط النها نعم فأتي بوضوء فترضى فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. من فضل وضوئه. وضوءه لاحظ لاحظوا أن الصحابة يعني كانوا ما شاء الله يتسابقون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس لكل الناس ولهذا لا نفعل كما يقول الشيخ محمد الخضير الشمقيطي الجكاني يقول والتبرك جائز الله كما يفعله المارق الخوارج ايش يعني يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون على ماء وضوئي طيب اترك العرس وما نقوش المقارنه بين النبي وهذا يعني معناه أن التبرك بالآثار الحسية إذا أردت دليل يعني يقول مثلا ثوب النبي الآن هل الشأن هل صح أن هذا ثوب لنسه النبي وهل صح أن هذا سيف النبي وهل صح أن هذا نعل النبي لا نفعل كما فعل سلطان العباسيين جاء واحد فيه بثوب وفيه حذاء قال ومجموع مع الناس هذا حذاء رسول الله هذا حذاء رسول الله فأخذه وقبله ثم عمر له بالعطى ثم لما وله قال والله إني لا أعلم أنه كذب وأن النبي ما رأى هذا الحذاء ولكن لو منعته لخرج إلى الناس وقال لهم إن السلطان لا يحب الرسول كما يفعل هؤلاء الآن عندما ترد عليهم وتبين لهم يقول سبحان الله أنت ترد القرآن أنت ترد السنة أنت تتكلم على شيء سبحان الله هذه صفة الخبارج التي رأيتنا في من سلطنة عمان كانوا معها معي هكذا عندما تأتين بالنص وبالدليل يقول لك ما شاء الله يتقل لها تبين الله ها أشهد أشهد أنت تبين له أخطاءه وهو يقول لك أنت تنكر القرآن أي قرآن قرآنكم لا أمنكره. اما القرآن رب العالمين انا احفظه بالرواية الاربعة الحمد لله. ولا أزكي ولا ازكي نفسي. اما انت لي لا اشهد. فلذلك انظروا تابعا. فيتمسحون به. يعني معناه ان العلماء قالوا الاثار الحسية يمكن ان نترك بها اذا صح السند. الشأن في الصحة وليس في مدى وليس في التبرق نعم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه. عنزة و... عنزة يعني طبعا عصا في طرفها حديدة كان يأخذها أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سطرة لا نقول كما قال أحدهم أحد قبيلة عنزة قال النبي صلى الله إلينا نعم وقال أبو موسى ومعنى unlucky النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتقضى يتسبق على نخامته ويمتسبق على بساقه ويمتسبق على ما فضل من وضوءه وما سقط من أعضاء وضوءه وكانوا يتسبق على شعره صلى الله عليه وسلم والله إلا وجدنا شعر من شعر من النبي صلى الله عليه وسلم وصحّّى السند لتبرك نبيا نعم قد قال النبي صلى الله عليه في حجة الوداع أعطاه الشعر وقال وزعه بين الناس نعم وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء لا خليها هناك قرأ أبو موسى دعا دع هناك والله تعالى أعلم وأحكام نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام المسلمين كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصر دينه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا ممن وحده ويموت على توحده آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغدا نتابع بإن الله الزواج.